تتمه باب ما يقال في إ ت ي ا ن المواضع و أ ت ه م يتهم فهو متهم إ ذ ا أ ت ى تهامه وعالى يعالي فهو معال إ ذ ا أ ت ى ا ل ع ا ل ي ة وينسب إ ل ى ا ل ع ا ل ي ة علوي وشرق يشرق إ ذ ا أ ت ى الشرق وغرب يغرب فهو مغرب إ ذ ا أ ت ى المغرب و أ ش ا م يشئم وهو مشئم إ ذ ا أ ت ى الشام قال بشر بن أ ب ي خازن ا ل أ س د ي سمعت بنا قول الوشاه ف أ ص ب ح ت صرمت حبالك في الخليط المشئم والإفساد بينه وبينها يعني أنها قطعته وذهبت نحو أنها الفرقة الذاهبة نحو الشام انتهى بينه يعني قطعته مع ويقال يمنا و أ ي م ن ا من اليمن وامتنى القوم إ ذ ا نزلوا م ن ا واخيفوا واخافوا اذا نزلوا الخيف والخيف م ن ح ذ ر عن الجبل وارتفع عن المسير ومنه سمي مسجد الخيف قال ا ل ن ا ب غ ة ا ل زبياني قامت تساقطني رحلي وميسرتي بذي ا ل م ج ا ز ولم تحس به ن ع م ة من صوت ح ر م ي ة قالت وقد ض ع ن و ا هل في مخيفكم من يشتري أ د م التعليق قامت في ضمير يعود إ ل ى راحلته وتساقطني تسقطني ورحلي بدل من الضمير المنصوب مفعول تساقطني وميثرتي معصوف على رحلي والميثره جمعها مواسر وهو ما يوفى به تحت الرحل والشرد وذو ا ل م ج ا ز موضع معروف يقول نفرت ناقتي ولم يكن نفورها ل أ ج ل أ ن ه ا أ ح س ت بنعم أ و سمعت صوت إ ب ل و إ ن م ا تنفر من كل شيء لنشاطها ومن في ص ل ة تساقطني يريد كادت تسقطني من أ ج ل صوت ا م ر أ ة ح ر م ي ة سمعتها تتكلم فنفرت و ا ل ح ر م ي ة ا ل م ر أ ة ا ل م ن س و ب ة إ ل ى الحرم ص ا ح فهل فيمن نزل منكم الخيف من يشتري أ د م ا ويروى هل في مخفيكم والمخف الذي لم ي ت ق ل بعيره ب ك ث ر ة الحمل وهو خفيف المتاع انتهى ويقال إ ن حجز القوم واحتجزوا إ ذ ا أ ت و ا الحجاز وساحل القوم أ خ ذ و ا على الساحل وبصر القوم أ ت و ا ا ل ب ص ر ة وكوفوا اتوا ا ل ك و ف ة وبيقر الرجل إ ذ ا هاجر من أ ر ض إ ل ى أ ر ض قال القيش الا ق ي أ ل هل أ ت ا ه ا والحوادث ج م ة ب أ ن ا م ر أ القيس بن تملك بيقرا ل ل ت ع ي ق ا ل ج م ة ا ل ك ث ي ر ة وفاعل أ ت ا ه ا يحتمل أ م ر ي ن أ ح د ه م ا أ ن يكون مضمرا دل عليه معنى الكلام كأنه ق الا أ ل هل أ ت ا ه ا الخبر أ و ما كانت تنتظره من الخبر فيكون قوله إ ن ا م ر أ القيس بموضع نصب ب أ ت ا ه ا وقيل ا الآخر امرأة ل ل و يكون ج ه أن بأن س هو ا ف ا ع ل بيقر ي اذا اتى العراق وبيقر أ ع ي اذا وبيقر إ كثر عياله وعجز عن ا ل ن ف ق ة عليهم وبيقر في معنى هتك ايضا وبيقر خرج إ ل ى موضع لا يدري اين هو وعليه بقره من العيال إ ذ ا كثروا عليه ومنه الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبقر في الاهل والمال وكانه كره جمع ذلك مخافه الا تؤدي من المال حقوقه والا يقوم بحقوق اهله اذا كثروا كذا كان يذهب اليه ابو العباس الباب الثاني والثمانون باب ما يقال في القله ة الصفحة الثالثة بعد المئة راجع الرابع ر الجزء مجان الأدب ما نقل عن ابن بعد عن عبد في نقل ب من في نفي يقال أي قليل كثير للقليل للكثير والقليل باب أبو بن تولب أبو المال الرجل ما ولا ما ولا قال قال النمر الحسن عن سعنة معنى سعنة ومعنة له له عمر ان جعلت تولبا فوعلا صرفته و إ ن جعلته تفعل من ولب عليهم لم تصرفه والاختيار أ ن يصرف فتكون التاء فيه بدلا من الوقف ا يَلُومُ أخي عَلَى أَخِيَ إِتْلَاثِ غَالَهُ ظَهْرِي ب يقول لم يهلك مالي بطني يريد ا ل أ ك ل والشرب وظهري يريد لم أ ث ن ه في اللباس قال والذي عندي أ ن ه عنى بالظهر الجماع يعني أ ن ه لم يذهب ماله في الملاذ وما أ ش ف ه ذلك ثم قال ولا ضيعته أ ي لم أ ك ن سيئ التدبير فيهلك لسوء التدبير و إ ن م ا أ ن ص ر ف إ ل ى الحقوق التي يلزمنا إ ن ف ا ق المال بها وغير معنى أي ويقال غ ر غير يسير معنى انتهى أي هيئ ي ولا و ما له سبد ولا لبد في معناه فالسبد كل ذي شعر ويقال قد سبد الشعر بعد الحلق خرج وقد سبد ريش ا ل ف ر ق إ ذ ا خرج ولم يقل واللبد كل ذي صوف ووبر وما له قد ولا قحف فالقد إ ن ا ء من جلود والقحف إ ن ا ء من خشب وما له ذ ر ع ولا ضرع وما له د ق ي ق ة ولا ج ل ي ل ة أ ي ش ا ة ولا ن ا ق ة وما له ح ا ن ة ولا آ ن ة مثله وما له ث ا غ ي ة ولا ر ا غ ي ة ف ا ل ث ا غ ي ة ا ل ش ا ة و ا ل ر ا غ ي ة ا ل ن ا ق ة وما له ع ا ف ف ة ولا ن ا ش ق ة أ ي م ا ع ز ة ولا ض ا ئ ن ة والعفو الضرف وهو العفو و ا ل ح ب ق والنفط من الطعاف يقال نفط ينفط وعفط يعفط وما له هارب ولا قارب فالهارب الذي قد صدر عن الماء والقارب الذي يقره الماء وما له اقز ولا مريش فالاقز السهم الذي لا قزز له والمريش الذي عليه القزز وما له دار ولا عقار فالعقار من النخي والشجر القطعه وما له عاون ولا نابح و م ا ل ه هبع و ل ابو ر ع فالربع ما نتج في الربيع من أولاد الإبل والهبع ما نتج في ما من نتج أ ل الإبل ل ا ا د ب و ه عمر ا الصيف قال نتج في أبو ع م ويقال لما بين هذين النتاجين ا ل ب غ ة وما له أ ث ر ولا عسير فالعسير التراب قال أ ث ر ن ا عليهم عسيرا بالحوافر ي قال أ ب و عمر إ ن م ا هو ما له أ ث ر ولا عيسر والعيسر الشخص و ا ل ع ث ي ر التراب في غير هذا الموضع وما له ح ستر ولا بس أي حركة. وما له ولا حجر فالستر الحياء والحجر العقل قال زهير السطر الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من التعليق يمدح هرم ابن سنان لا يفعل شيئا يستره عن الناس لأنه لا يفعل إلا فعلا جميلا يقول يفعل لأنه يفعل سطر يستره هرم دون دون يمدح هو من عن انتهى. وما له صفراء ولا بيضاء الباب الثالث والثمانون باب ما ينطق به بجحد راجع آخر العامرية الألفاظ الكتابية آخر باب قولهم ما لبس أن يفعل الصفحة الثالثة والثلاثين بعد المئة الثانية قال سمعت تقول ما في النحي عبكة إذا يفعل بعد سمعت عبكة في في فيه يكن شيء قولهم لبس تقول لم أن وسماك ا والحميث ل ل ن ح ي الكلاب أغنى ن ل هزبليلة إذا لم م ي ة ما في الاناء ز ب ا ل ة وكذلك يقال في السقاء وفي البئر ولم يعرف ه ز ب ل ي ل ة وما في ا ل و عنده ا وما ء خربصيصة وقذعملة ق ز ع م ل ة ولا قرطعبه اي ليس عنده شيء و قال الكلابي ما عليها خ ر ب ص ي ص ة أ ي شيء من الكلي قال ويقال للرجل ي س أ ل الرجل والله ما أ ع ط ا ه خ ر ب ص ي ص ة وما عليه ه ا ل ب س ي س ة أ ي شيء من الكلي وقال وما أعطاه قزعملة أي قزعملة شيئا وما بقي عليه قزعمله يعني المال والثياب وما في رحله ح ذ ا ف ة أ ي شيء من الطعام و أ ك ل الطعام فما ترك منه حذافه ة واحتمل ح ل ر فما ترك منه حذافة منه ترك وليس عليه طحره وطحرور أ ي شيء من ل ب ا س وليس على السماء طحرور أ ي شيء من الغيم ولا يتكلم بها الا بجحد وما عليه جده أ ي شيء من اللباس وما عليه صحربه مثله وما به وزيه أ ي ليس به جراح ويقال للرجل إ ذ ا ب ر أ من مرض ه ما به ق ل ب ة وما به و ز ي ة وما به ضباب ض أ ي شيء من وجع قال رؤبه ك أ ن بي سلا وما بي ضباب ض بي و ا ل ب ل ا أنكرتيك ا ل أ و ص ا ب ا ل ت ع ل يقول ي ق كان بي سلا لنحول جسمي وتغيره لكبري وما بي ع ل ة نهي كالجسم إ ن م ا هي الكبر والفناء والأوصاب الأسقام الواحد وصب أراد أن البلا أشد الأسقام وجعل وأعاد أبو الأسقام أراد البلا الأسقام الكبر سقما وأعاد بي في البيت على طريق التكرير قال أبو عمر الضبضابو على أن أشد بي طريق عمر في ك س ر ة ص غ ي ر ة تكون في وجوه ا ل أ ح د ا ث انتهى الكلابي يقول الرجل هذا يوم قر ويقول له ا ل آ خ ر والله ما أ ص ب ح ت به و ز ي ة أ ي لا قر بها وما بالبعير نقي ولا ص ه ا ر ة ولا هنانه أ ي شيء من سم وما تمخ عينه الأصمعي ما له أحور أي ع قال ل ق ع ر و ة بن ا ل وما ر و أ ن س من ا ل أ ش ي ا ء لا أ ن س ى قولها لجارتها ما ء ي ع ي ش ب أ ح و ر ا فغربت إ ن لم تخبريها فلا أ ر ى بي اليوم أ د ن ى منك علما واخبره أ خ ب ر عروة التعليق زعموا أن أ ذ امرأة من ن بن ي هلال ا ع م كان س ب ا فمكثت عنده زمانا ثم إ ن ه ا س أ ل ت ه أ ن يزيرها أ ه ل ه ا فحملها ويقال إ ن ه مر ب ن س و ة ومعهن ا م ر أ ت ه فقال س ل ن ه ا ما تعلم في فقالت ما يعيش ب أ ح و ر ه أ ي ما يعيش بعقل ل أ ن ه قد راني أ ن ي قد اخترت قومي عليه وينظر ما عندي وقوله غربتي د ع عليها أن تحمل إلى بلد غير بلدها حتى تصير غريبة. إن لم تخبريهم لم إلى بلد بلدها إن غريبة غير عني ويقال ع ن أ خ ل ا ق أتذمين أن تحمدين انتهى و ما له عقل ولا معقول ويقال ما أ غ ن ى عنه حبربرا وما أ غ ن ى عنه ن ق ر ة وما ذقت حساسا بالفك وعن الفراء بالكسر ولا غماضا أ ي شيئا من النوم وما يليق درهما ولا يليق بكفه درهم اي لا يلصق بها ولا يثبت فيها وقال الاصمعي للرشيد يا امير المؤمنين ما الاقتني البصره حتى قدمت علي ه وكذلك يقال سيف ما يليق شيئا اي لا يمر بشيء إ ل ا قطعا ويقال اتانا في جيش ما يكت اي ما يحصى ويقال لا قبل لي بهذا الصبي وما رمت من مكان وما زلت أ ذ ك ر ه وما برحت وما فتئت وما انفككت لا ينفق بهن إ ل ا بجحل ويقال مرماز من مكان وما أ ص ا ب ت ن ا العام ق ا ب ة أ ي ق ط ر ة وما ر أ ي ن ا لهذا العام م ص ب ة أ ي ب ر د ا وما في كنانته أ ه ز ع لا يتكلم به إ ل ا ب ا ل ج ح د إ ل ا أ ن النمر قد قال ف أ خ ر ج سهما له أ ه ز ع فشك نواهمه والفما م التعليق و ص ا ل ن ر في ي أ ب ت البيت أنه لا يبقى شيء على هذه وأن تنال قبل يبقى بالجبال لا على الدنيا الحفوف كل حي ولو نجى منها شيء لنجى الصدع هذا أنه هذه منها شيء حي شيء وأن نجى و أ ن عنده شجرا يرعاه وماء يشربه ثم قال بعد ذلك أ ن ا ح له الدهر ذا و ف ض ة يقلب في كفه اسهم ف أ خ ر ج سهما البيت أ س ا ح له اي قدر عليه وقضى من حيث لم يحس به و ا ل و ف ض ة ا ل ك ن ا ن ة وقيل في ا ل أ ه ز ع أ ن ه الطويل من الشهام وقيل ا ل أ ه ز ع آ خ ر سهم يبقى والنواعق من الوعل ما حول الفم وقيل النواهق من الفرس العظمان ي اللذان في موضع مسير الدمع انتهى فجاء به بغير جحد ويقال ما نبس ب ك ل م ة أ ي ما نطق وما لك به ف د د وما لك به ب د ة أ ي ط ا ق ة وما لك به يدان الباب الرابع والثمانون باب الريح ا ل ط ي ب ة و ا ل م ن ت ن ة راجع الروائح عشرة الروائح والكريهة الألفاظ الكتابية باب أجناس الروائح الصفحة التاسعة المائتين الطيبة بعد في وتفصيل في ف قال ه ل غ ة امرؤ ل السابعة ل ص ف ح ة عشرة ا بعد ا ئ ة ل ن ش القيس ك أ ن المدام وصوب الغمام وريح الخزام ة ونشر ا ل ق ف ر يعل به ب ر د أ ن ي ا ب ه ا إ ذ ا طرب الطائر المستحر التعليق المدام ت ع ل ل ي ق ا و ا ل م د ا م ة الخمر والصوب المطر و ا ل خ ز ا م ة نبت طيب الريح والقطر العود يعل به أن يسقى فمها مرة بعد مرة هذا الذي ذكره يريد نريقها وريح كريح بعد والعود كالخمر المنزوج بالماء البارد وريح فمها كريح الخزامة والعود والمستحر به فمها هذا ذكره فمها أن أن مرة مرة الذي يصبح وقت السحر أ ر ا د أ ن فمه ا وقت السحر طيب الطعم والريح وهو الوقت الذي تتغير فيه ا ل أ ف و ا ه ى انتهى والريا وجدت روضة روضة الريح الطيبة يقال وجدت رياها قال الراجل كأن ريا رياها تعليق ريح امرأة بريح شبه كأن وكذلك السعاف والنشاف والصوار وذكروا ان امراه من العرب قالت ل ا م ر ا ة ابنها خف حجرك وطاب نشرك وقالت لابنتها اكلت همشا وحطبت قمشا دعت على ا م ر ا ة ابنها أ الا يكون لها ولد ودعت لابنتها أ ن يولد لها حتى تهامش اولادها في الاكل اي تعاجلهم وقولها حطبت قمشا أي حطب لك ولدك ك ه ذ اي ف المثل والصواب في معنى قوله و في حطب ت قمشا أي إذا ا أي عز بك لك ح ط ب تتباعد لم ل خ و ف على ولدك الصغار أي يقع في النار فإنما ما حولك قال ع في ن ابو ر فإنما تقمشين ما قال حولك أ العباس والقمش أي يلتقط ما يسقط من حطب ا ل م ح ت ص ب ي ن والزفر كل ريح ز ك ي ة من طيب او نتن يريد ق ا ا ل مسك ف و ق ا للصناني ل ربى قال قال ناشع ن لقيط الاسدي مولق ؤ انضجت كية رأسه وتركته كريح التعليق يريد رب مؤولق وهو ت ت ر ك زفرا كريحي ج ر الذي ت ع ل مؤولق ل ي يريد ق ربا وهو في ر أ س ه جنون ك وقال ي وريخ يضرب في ي ت وترفته منتنى النتن رأسه الجورب به المثل في وغرضه أنه من تعرض أنه به بالهجاء له كوا المثل من كما و ى ذ ي به أ و لبيد ق أي ذنون وتهدد ه له انتهى ذ ا ابن وقال ب عم ل يذكر ك ت ي ب ة قد شهكت من صدا الحديث فمتى ينقع صراخ صادق يحلبوه ذات جرس وزجل ف خ م ة زفراء ترتى بالعرى قردمانيا وتركا كالبصل التعليق قردمانيا أصوه بالفارسية ترتى تشد عمل ينقع يعينوا أصوه صوت يحلبوه لعين صاحب وبقي يحلبوه بكتيبة مستغيث وفخمة الصراخ ذات نصب نعت لذات جرس وسرع ت اذا ل ت ي في ه ه ل كانت ت ي ب ة و ل د ر ع إذا ا ك طويله جعلوا لها عرا فاذا ش ا ء و ا رفعوا من اطرافها إ ل ى عراها والتركوا البيض وجعله كالبصل لبياضه انتهى وأما وإذ ومن الدفر بالدال كان الفائ فالنتن لا غير. ومن ذلك سميت أم دفر غير سميت ويقال ل ل أ م ه إ ذ ا سبت يا دفاري معناه يا منتنه ويقال فغمتنا ريح ط ي ب ة تفغمنا إ ذ ا س ج ت الخياشيم ويقال نشيت منه ريحا ط ي ب ة و ا ل ن ش و ة طيب الريح قال الراجل ك أ ن م ا ف و ه ا لمن يساوس ن ش و ة ريحان بكف قاطع وقد جاء نشيت في غير ا ل ر ي ح ابو ل ط ي ة قال أ ب خراش لما ر أ ي ت بني نفاسه أ ق ب ل يزدون كل مقلص خنابي ونشيت ريح الموت من تلقائهم وخشيت وقع مهند قرضادي اي يدعون كل فرس مقلص وهو القالص البطن والخناب الطويل و أ ن الفرس إ ذ ا كان محذوفا فهو مقلص انتهى وكذلك يقال استنشيت ريحا ف أ ن ا استنشي استنشاء قال أ ب و زيد والعرب تغلط في هذا فيقولون الذئب يستنشئ الريح فيهمزون وليس أ ص ل ه الهمز قال أ ب و الحسن ا ل ن ش و ة ن ش و ة السكر و ا ل ن ش و ة ا ل ر ا ئ ح ة ا ل م ن ت ش ر ة و ا ل ن ش و ة بالكسر الخبر في أ و ل ما يرد يقال رجل نشيان للخبر إ ذ ا كان يتخبر ا ل أ خ ب ا ر في أ و ل ورودها بين ا ل ن ش و ة و أ ص ل ه من الواو قلبت ياء ليفرق بينه وبين النشوان من ا ل س ك ر وقال بعضهم بني على نشيت الخبر و أ ر ح ت الشيء ف أ ن ا أ ر ي ح ه إ ر ا ح ة ورحته ف أ ن ا أ ر ا ح ه إ ذ ا وجدت ريحه وجاء في الحديث في من شرك في دم امرئ مسلم بشطر ك ل م ة لم يرح ر ا ئ ح ة ا ل ج ن ة ولم يرح اي لم يجد ريحها و أ ر و ح ت السبع ف أ ن ا أ ر و ح ه إ ر و ا ح ا إ ذ ا وجدت ريحه وكذلك أ ر و ح ن ي السبع أ ي وجد ريحي و أ ر و ح اللحم يروح إ ر و ا ح ا إ ذ ا خبثت ريحه وراح اليوم يراح إ ذ ا اشتدت ريحه وهو يوم راح و ل ي ل ة راحه ف إ ذ ا كانا طيبين س ا ك ن ي الريح قيل يوم ريح و ل ي ل ة ريحه ويقال ريح الغصن يراح فهو مروح إ ذ ا صفقته الريح قال حميد ك أ ن قلبي والفراق محذور وقد جرى طائر بين مزجور غصن من الطرفاء راحوا ا ل م ن ط ر ل ت ع ي ق الممطور س ج و هو ر ينظر الذي أسعد نحس جعل قلبه في ا ض ر ا ب ه ل خ ف الفراق بمنزلة غصن تحركه الرياح وقد مطر فالماء ه تحركه منه ضربته الريح جعل وتساقطه من بمنزلة مطر كلما دمع بمنزلة م غصن الرياح الريح ا ا جعلت ل وقد يقع ط انتهى. وحكى الفراق ش ج ر ة م ر و ح ة م ب ر و د ة إ ذ ا هبت الريح والبرد بورقها و ا ل م ر و ح ة المكان الذي تخترقه الرياح و أ ن ش د ا ل أ ص م ع ي وزعم أ ن عمر بن الخطاب تمثل به ك أ ن راكبها غصن ب م ر و ح ة إ ذ ا ت د ل ت به أ و شارب شمل الباب ن ا ق في في تحركه لسرعتها ه ل والثمل ر ي الذي ح ه الخامس ب ب ا ا ل والثمانون باب ما يقال في تغير اللحم والنسم راجع في فقه ا ل ل غ ة فصل تغير اللحم والماء وفصل تقسيم أ و ص ا ف التغيير والفساد في التعليق ص ف ح ي ن ا ا ل س ب ة عشر بعد ا م والثامنة المئة ئ ة عشر بعد ا اللحم ل خزن يقول خ وخنز يخنز ز ن تغيرت ريحه إذا نحن كرام اذا نحرنا الجزر نطعمها ولا ندخر شيئا من لحمها ولا نستبقيه و إ ذ ا ل م ي س ت ب ق ى لم, لم و اللحم و أ ص ل ى وروى أ ب و ع ب ي د ة صن بالنون قال زهير فنشفي موضحات ا ل ر أ س منكم وقد يشفي من الجرب الهناء تلجلج م ض غ ة فيها أ ن ي ض أ ص ل ت فهي تحت الكشح ذ ا ء التعليق يقول نعاملكم بما تستحقون ونكافيكم على القبيح حتى تقلعوا عما أ ن ت م عليه ولا تعاملوا احدا بمثل هذه ا ل م ع ا م ل ة ف ي ق و ل فعلنا بكم ذلك سبب امتناعكم من فعل القبيح فهو ب م ن ز ل ة الشفاء من المرض والهناء القطران الذي تطلى به ا ل إ ب ل إ ذ ا جربت وهو ينفعها إ ذ ا كان الطلاء يؤذيها وقوله ت ل ج ل د مضغه اخذت هذا المال من غير وجهه ولم تتم أ خ ذ ه تتصرف فيه ولا ترده على صاحبه فكنت كالذي ي ل ج ل د ا ل ل ق م ة فلا يبتلعها ولا يلقيها واللحم أ ن ي ض ا ل الذي لم ينضج واللحم الذي لم ينضج ثقل ولم يستمر يقول ف أ ن ت تريد أ ن تسيغ شيئا لا يدخل حلقك يريد أ ن ه بهذا الذي قد أ خ ذ من المال وصار في يده ب م ن ز ل ة من قد استكن في جوفه داء وقصد زهير بهذا الشعر هجو قوم من بني عليم بن جناب من كلب انتهى وقال ذا يبذل ذا قدره لا يفسد اللحم لديه الصلول قدره التعليق الحطيئة ذاك ذا لا اللحم دفاع يبذل لديه بذلك يمدح يفسد طريفة فتى بن ويقال قدره ما ف د ر ه هو يقول و ج د ا يبقى ي حتى اللحم عنده في ص ل و ق الرجل نتنا وأنتنا ويقال ا وخمة وأخمة وغبة وأغبة في ل وفي السقاء إ ن ه لخبيث العرض أ ي خبيث ريح الجسد وقد لخن الوطب والسقاء يلخن لخنا إ ذ ا خبثت ريحه ومنه قيل يا ابن اللخناء يعنى به خبث الريح والقلمه خبث الريح قال الراجل هل لك إ ن طلقت في راعي غنم فيها قدير وشواء و ث م م يرعى عليك ف إ ذ ا أ م س ى الم لا عيب فيه غير شيء من قنم التعليق القدير اللحم المطبوخ القذور في القدور يقال ا ت ق د ر و ن أ م تشوون وقع و في بعض النسخ وتمم بفتح التاء و ف س ت ر و ه بالتمام أ ي هي تمام ما يحتاجون إ ل ي ه قال ويجوز عندي أ ن يريد ت م ة وهي ا ل ق ط ع ة التي يتمم بها وجمعها وقد ج م تمام ع ه ا و يجوز أ ن يريد به ما يوهب من أ ص و ا ت ه ا لمن يستوهب تماما لكساء أ و غيره مما يريد غ ز ة ويقال لمن يستوهب شيئا من وبر لتمام شيء يعمله مستتم و أ ل م ات يقول لها هل لك ر غ ب ة ان طلقت زوجك في رجل له غنم يرعاها ويروح عليك كل يوم فيذبح لك ما بعضه تشوين بعضه وما ليس فيه ريح سوى خبث ريحه انتهى قال و ا ل د ه م ق ة خبث الريح وقد ه ي ي الزخمة و ا ويقال, فيه تهمة وتمهة ويقال في اللحم قال ل علقمة فيه في تنشيم أي شيء من تغيير تهمة وتمهة من و ق أ ص ا ح ب أ ق و ا م ا م م ه خضر المزاد ولحم فيه تنشيم التعليق يريد أنه صاحب قوما في سفر طال وامتد اخضر فيه المزاب وإذا طالت تعمال المزاب صار عليها مثل التحلق حتى يريد في فيه سفر أنه وكان ق ي ل المزاد ل أراد بخضر ا ر ر و ش د أ ه م ي ف و ن ماءها مفاجة وأعوذهم الماء وكانوا إذا قطعوا افتظوا كروش إ ل ب ن وشربوا ما ف ي ه ان م الماء وكان ينبغي أن يقول ن أن ب غ ي ي طعامهم وشرابهم خضر ولكنه اكتفى ب أ ح د شيئين عن ا ل آ خ ر ومثله علفتها سبنا وماء باردا انتهى ويقال قد أخشم ا ل ل والسهكة ح م وأشخم ف ي لحوم الريح ط ي و ق ا ل ل ل ر ي ا ل ط ي ب ة و ا ل م ن ت ن ة ب ن ة والجمع بنان و ي ق اخم ل أ الخبز يخم إ خ م ا م ا وخم يخم إ ذ ا تكرج ويقال فاح ة وفاخ وفاج وفوائح وفوائخ وفوائج كل هذا سواء ويقال لحم زخم وفيه ز خ م ة وهو أ ن يكون نمسا كثير ا ل ذ س م فيه ن ه و م ة وسهك قال الكلابي لا تكون ا ل ز خ م ة إ ل ا في لحوم السباع و ا ل ز ه م ة في لحوم الطير كلها وهي أ ط ي ب من ا ل ز خ م ة ولحم قنم وفيه ق ن م ة أ ي شيء من خبث الريح وقد تكون ا ل ق ن م ة في غير اللحم قال أ ب و ع ب ي د ة وكان أ ب و مهدي يقعد على تل من سماد وقد غرس فيه قصيبات يصل ي إ ل ي ه ن فكان أ ص ح ا ب ه يقعدون إ ل ي ه أ ي ن م ا قعد لحرصهم على ا ل أ خ ذ عنه فقال يوما ما هذه ا ل ق ن م ة ك أ ن حولنا ح ش ي ش ة فقال له بعض أ ص ح ا ب ه إ ن ك والله لعلى ث ب ج منها ضخم الباب الثامن و ا ل و باب الازمنه الصفحة التاسعة والثمانين بعد, المئة إلى الحادية والتسعين بعد المئة. وباب الأزمنة واسماء ر الجراسيم بآخر في فقه اللغة الصفحة الحادية كتاب اللغة و ا ل خ م س ي ن ب ع د المئة الثالثة يقال ش ه ر من ا ل ش ه ر ويقال أ أ ن من السنة و و زمن وازمنان وزمان و أ ز م ن ة وهو العصر للدهر والجمع أ ع ص ر وعصور ويقال أ ي ض ا في الواحد عصر والعصران الليل والنهار وهما الملوان والجديدان والفتيان وابن سمير قال السبعان ب ب ن م ق ألا الحي يا ديار ا ب أ موضع ل عليها بالبلى ل ل ا م ا التعليق ن وامل من أ م ل الكتاب يمله أ ر ا د أ م ل عليها البلا ك أ ن الليل والنهار أ م ل عليها أ س ب ا ب البلا كما يمل الكتاب وخاطبها به ويجوز أ ن يكون أ م ل عليها من قولك أ م ل ل ت الرجل إ ذ ا أ ض ج ر ت ه و أ ك ث ر ت عليه ما يؤذيه ك أ ن الليل والنهار أ م ل ا ه ا من ك ث ر ة ما ف ع ل بها من البلا د انتهى والسبت الدهر قال لبيد فإن فقد نرتعي سبتا ولسنا ب ج ي ر ة محل الملوك ن ق د ة فالمغاسله التعليق ان تباعد الدار يقول لمن يطل ع يحب او د يريد أو يطل عهد أي بآخرة أي بالمرة يريد مقدار المدة خلة باخرة الاخرة باخر الاخرة يطل بالمرة يلقاها ولم يكن ما بين الالتقاء بعاطبة فرقة اي اي يعني يفارقها يكن بين اين فراقها او انه كان هذه ثم ما فقد نرتعي أ ي نرعى محل الملك يعني الحمى حمى الملك ولسنا ب ج ي ر ة يريد أ ن ه م ج ت ز ا على رعي حمى الملك من غير أ ن يكونوا في جوار ا بغير عقد ولا عهد لأن ح وأبضا وأحرس أ بهذا المكان أقام به قال م به حرسا ا ق ر ؤ ب ة كم ناقلت من حدب وفرز ي ونكبت من ض م ز ة وضمز ي وعلم أ ح ر س فوق عنز والحدب الموضع الذي فيه ارتفاع والفرز حد بين جبلين والضمز المرتفع من ا ل أ ر ض وقوله ض م ز ة ك أ ن ه أ ر ا د أ ر ض ا أ و ب ق ع ة والتذكير على معنى مكان ونكبت عدلت عنه وعلم مجرور معطوف على ض م ز ة وعنز أ ك م ة ص غ ي ر ة وقيل أ ك م ة سوداء ويروى وارم أ ح ر س وهو العلم وذكر يعقوب أ ح ر س على أ ن ه فعل وغيره على أ ن أ ح ر س اسم وجعله وصفا للعلم وقال ا ل أ ح ر س القديم انتهى وأقمت عنده برهة من الدهر وهبة وسنبة وسبة وملاوة وملاوة وملاوة, وملاوة, وملاوة قال وقد أراني للغواني مصيدة ملاوة أراني كأن قال فوقي من من عنده العجاج الدهر الدهر مصيدا برهة جلدة التعليق يعني أ ن ه كان في شبابه يصيد الغواني وهن النساء الشواب لحسنه وجماله م ل ا و ة وقت الشباب واللهو وقوله ك أ ن فوقي جلدا يعني أ ن ه ن كن يعطفن عليه كما تعطف ا ل ن ا ق ة على الجلد والجلد أي ي س ت خ د الحوار ثم يحشى طماما أ و غيره من الشجر ثم تعطف عليه أ م ه فترامه انتهى قال أ ب و ز ؤ ي ف ل ب س ن حينا يعتلجن بروضه فيجد حينا في العلاج ويشمع حتى إ ذ ا جزرت مياه رزونه و ب أ ي حد م ل ا و ة تتقطع ا ل ن و ن من ل ب س ن ويعتلجن تعود إ ل ى العير و ا ل أ ط ن والهاء من روضه تعود إ ل ى وابل ذكره فيما قبل وهو بقرار في ع ا ن سقاه وابل وكذلك أ لأنه ض الروضة الضمير ضمير ا واب القرار العير ف وفي إلى وقيل إلى إلى يعود يعود و ينبت به يجد في يشمع و ي ع ت ل د ن يعاص بعضهن بعضا فيجد العير معهن فيما ي أ خ ذ ن فيه م ر ة ويشمع أن يلعب أ خ ر ى وواحد الرزون رزن ورزن معا وهو الموضع وجذر معا الصلب الذي يمسك الماء إذا غار رزن نقصا يمسك ويقال جاءنا على ح ز ة م ن ك ر ة أي ساعة ويقال جئت على ح ز ة كذا أ ي في وقت وقوعه وحز كذا ويروى ب أ ي حين م ل ا و ة والمعنى أ ن ه يتعجب من نفاذ الماء الذي تحتاج إ ل ي ه الحمير من ا ل ق ع ا ن والقرارات في ذلك الوقت الذي لا ت ص د ر فيه الحمير عن الماء وتنقطع يعني المياه وتقطعها ذهابها انتهى و أ قال م ملوة ت عنده وحقبة و ج م ع أ ح ق ابو ع ب ي د ة ويقال ا ل أ ز ل م بالنون فمن قاله بالنون فمعناه أ ن المنايا م ن و ط ة به أ ي م ع ل ق ة أ خ ذ من زنمه الشاه وهي ا ل م ع ل ق ة تحت حنفها ومن قال ا ل أ ز ل م أ ر ا د خ ف ت ه ويقال للقبح زلم والجمع أ ز ل ا م و ا ل أ م د الحين من الدهر ز الباب ي ة الكتابية في السن راجع في الألفاظ الكتابية آخر باب التشابه في السن راجع باب ا ا ل آخر ت ب ش في الصفحة الثامنة والخمسين بعد المئة يقال السن الثامنة المئة بعد قد أ م الخمسين ى على فلان وأربى وأردى وحكى فيها الفراء وردى و أ ن ش د و أ س م ر خطيا ك أ ن كعوبه نوى القسب قد أ ر ب ى ذراعا على العشر التعليق هذا البيت مع أبيات سواه حاتم ما العنان والصارمة وأثمر يعني الرمحة إلى وإلى على قبله قوله مع معطوف طوع يعني ينسب غيره يجد وهو منصوب وأثمر وأثمر فرة وشبه كعوبه بنوى ا ل ق ص ب ليبسه وصلابته وقد زاد ذراعا على عشر ازرع طلف انتهى ل خ م س ي وذرف وذرف وقد أكل ا طالع الخمسين وقد زنبا معنى هذا كله عليها وجاوزها وقد حبى لها أي منها وزاهمها وراماها أي منها زاد دنا دنا وقد أي أي حبى وقد سند في الخمسين وارتقى فيها عن اعرابي يقال له أ ب و صاعد ارتقى حسبه ويقال هو في قرحها اي في اولها الباب م ا باب أخذ الشيء ب أخذ أ ج ع ج بأجمعه ع الرابعة عشر بعد في الكتابية الشيء الألفاظ باب الصفحة أخذ المئتين بأجمعه يقال وأجمعه وأخذه وزعبره وزامجه وزابجه وأصيلته وزوبره بجملته قال ابن أ ح م د ويووا للفرزدق في ق ص ة له مع بني فقيم و إ ن قال غ ا و ي من تنوخ ق ص ي د ة بها جرب عدت علي بزوبرى وينطقها غيري و أ ك ل ف حملها فهذا قضاء حقه أ ن يغير التعليق كان ابن أ ح م د ادعي ل عليه أ ن ه هجى يزيد بن م ع ا و ي ة فطلبه ا بن حاطب ف أ خ ذ ه وقيده ثم أ ف ل ت وتنوخ ق ب ي ل ة يقول إ ن قال شاعر من ق ب ي ل ة ب ع ي د ة ن س ب مني ق ص ي د ة نسبت إ ل ي ونالني شرها بها جرب أ ي فيها شتم وكلام قبيح جعلها ب م ن ز ل ة ن ا ق ة ا ل ج ر ب ة عدت علي جعلت زنب لي زنبا وقوله د قالها غيري ه حقه ذ ا قضاء جائر حقه أي غ ي يريد علي ي ر وأكلف وأكلف وأكلف أتكلف وأكلف أحمل م وأكلف عد ع ج ا و ن س ب إلي وقوله ب ز و ب ر ا قال يجوز فيه عندي أ ن يكون جعل ز و ب ر ا اسما م ع ر ف ة مؤنثا وجعله اسما لاخذ, الشيء لأخذ جميع الشيء ومثله ما حكاه أ ب و عمرو ان قوما من العرب يقولون جعله جعلها و ا ل ل ل ه ا ج ل ف ز ي ز ة إ ذ ا قطع ما بينه وبين غيره و ص ر م ه وقد قيل فيه إ ن ه يريد ا ل د ا ه ي ة ويكون تقدير الكلام عدت علي ب د ا ه ي ة فعلتها و أ م ر ق ر ي ح ويكون زوبرا اسما ل ل د ا ه ي ة م ع ر ف ة انتهى و أ خ ذ ه بصبرته و ب أ ص ب ا ر ه وبظليفته و أ خ ذ ه مكه ملا وحكى أ ب و صاعد ا ل أ ع ر ا ب ي أ خ ذ ه بزنوبر ه و أ خ ذ ه ب أ ز م ل ه ومعنى هذا كله أ خ ذ ه جميعا وصنايته وصنبرته واستوعبه و أ و ع ب ه إ ي ع ا ب ا و أ خ ذ ه بقوف رقبته وقاف رقبته و ظ و ف ه ا وظافها وظليفها وقليفها و أ خ ذ ه بربغه وربيغه أ ي بحداثته وكذلك بربانه وبفورته وبجزموره يقال قد أ ش ر أ ش ر ا ورجل أ ش ر و ا م ر أ ة أ ش ر ة ويقال هو رجل أ ش ر ا ر و ا م ر أ ة أ ش ر ى و ا ل ل غ ة ا ل أ و ل ى أ ك ث ر وقوم أ ش ا ر و أ ش ا ر وقد عرص عرصا وكذلك يقال عرص البرق إ ذ ا ك ث ر لمعان ه وعرص البهم عرصا إ ذ ا جعل ينزو من النشاط وهبص هبصا وهو رجل فره وفاره فره رجل قال الشاعر لا أ س ت ك ي ن إ ذ ا ما أ ز م ة أ ز م ت ولن تراني إ ل ا فارها اللبب ا ل ت ع ل ي ا ل أ ز م ة ا ل ش د ة و أ ز م ة اشتدت يقول أ ن ا قوي النفس لا أ س ت ك ي ن لا أ خ ض ع ولا أ ذ ل يقال قد أ ز م ت أ ز ا م ي اسم للشده م ع ر ف ة ويريد بفاره اللبب أ ن ه واسع الصدر لا يطيق صدره لما يرد عليه انتهى وقد بطر بطرا والبطر أ ي ض ا أ ن يبقى ا ل إ ن س ا ن متحيرا قال الراجل تقحم الملاح حتى يبطر التعليق تقحم أي تدخله في اللجة حتى يتحير ولا يتمكن من السفينة لسرعتها انتهى تدخله تقحم حتى يتحير يتمكن تصريفه أي في من والخجل سوء احتمال الغنى والدقع سوء احتمال الفقر قال ا ل ك ق م ي ت ولم يذقعوا عندما نالهم لصرفي زمان ولم يخجلوا ولم ينفكك منهم الفاعلون والقائل المحسن المجمل التعليق يمدح بني أميان ي ق ويقال ل لم ظ ه منهم ر في ف حال ر خور ه م وشكوى ل ح ه أظهروا م ولم في حال الغنى بل وصبرا يبطروا جلدا قميص الغنى ا و ق و ا بما ج ب عليهم فيه و ر خجل ي إ ذ ا كان فضفاضا واسعا قال زيد بن ك ث و ة العنبري دخلت على الحسن بن سهل فخساني قميصين خجلين و أ م ر لي بكذا وكذا و د أ ل د أ ل ا و د أ ل ا ن ا و إ ن ه لذو م ي ع ة و أ ر ن أ ر ن ا وهو أ ر ن وزعل وربز وقد زجر دجرا وهو دجر و مرح وزهق و أ س ر الباب التسعون باب الاضطرار و ا ل إ ك ر ا ه على الشيء راجع في ا ل أ ل ف ا ظ الكتابيه ة الصفحة الثامنة باب وباب الاقترار الشيء والثمانين ا إلى ل ر الصفحة الحادية ويقال ا ل أ ر ب ع ن بعد المئة اضطره إليه اضطرارا وأجاءه إليه إجاءة إلجاءا وأشاءه إشاءة إليه إليه وألجأه ي و في مثل شر ما أ ش ا ء ك إ ل ى مخه ة عرقوب يعني ن أ ليس ل في ا عرقوب مخ ويقال اجاءك في مكان اشاءك وقد احرجه اليه احراجا قال الله عز وجل فاجاءها المخاض الى جذع النخله أ ي الجاها ويقال ادامه على الشيء ازعاما إذ اذا اكرهه عليه وقد اوجده عليه ايجازا وظاره على الامر اكرهه عليه يظاره ظارا الطعن ي ظ ه ر أ ي يعطف القوم ويحملهم على الصلح و أ ج ر ز ه إ ل ي ه إ ج ر ا ز ا إ ذ ا اضطره و أ ج ح ر ت ه و أ ل ح ج ت ه والتحصته و أ ز ن ا ت ه إ ل ي ه و ل أ ض ط ر ن ك إ ل ى ترك وقحاحك وجهدك ومجهودك وكله واحد واخنعته ك ل ه و ح د و أ إ ل ي ه خ ن ع ة وخناعا الباب الحادي والتسعون باب قطع ا ل أ م ر راجع في ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ك ت ا ب ي ة باب العزم على الشيء ا ل ص ف ح ة ا ل ر ا ب ع ة والستين بعد ا ل م ئ ة وفي فقه ا ل ل غ ة باب القطع ا ل ص ف ح ة ا ل ر ا ب ع ة والعشرين بعد المئتين إ ل ى ا ل ح ا د ي ة والثلاثين بعد المئتين لقال قطعه صرى صريا إذا صرما صرى يصريه وصرمه يصرمه أمره والصرم الاسم وهي القطيعة ومنه ا ل ص ر الاسم القطيعة وهي و سيف صارم أي صارم قاطع ومنه زمن الصرام والصرام وهو قطاع النخل و ا ل ص ر ي م ة قطع ا ل أ م ر والعزيمه وقد فصله يفصله فصلا وقد بلته يبلته بلتا وبتله ومنه صدقه بته ب ت ل ة أ ي بانت من صاحبها ومنه ونخلة أمها مبتل منها بانت عن أمها ونخلة مبتل إذا بانت فسيلتها فسيلة بكيلة أي إذا قال المتنخل الهزلي يصف منازل أ و ح ش ت من أ ه ل ه ا وعفتها الرياح فانهل بالدمع شؤوني ك أ ن الدمع يستبدر من منخل ذلك ما دينك إ ذ ا جنبت أ ج م ا ل ه ا كالبكر المبتل يقول إ ن هلت دموعي لما ر أ ي ت هذه المنازل ثم قال ما دينك أ ي ذلك البكاء إ ذ ا ر أ ي ت منازل من تحب م و ح ش ة منهم وما زائده وجنبت أ خ ذ ت إ ح د ى الجنبتين وصدت عن طريقه وقيل جنبت أ خ ذ ت ن ا ح ي ة الجنوب والبكر جمع بكور وهي ا ل ن خ ل ة التي تبكر بحملها شبه ما على الأجمال من الثياب المصبوغة ما الأجمال من على بالزينة بالنخل الحامل وقال ي ر كالبكر و المنبل ي ل هو ذ ي وقيل نبل بسره وأرطب ا ل م المرطب لما منها ن بن بن كعب ونبلت النخلة ونبل ينبل وهو النبيل لما يلقط منها انتهى ب كعب ل لغة الحارس يلقط وقال ل خرفتها ا وهي وهو ش ن ف ر ة ك أ ن لها في ا ل أ ر ض نسيا تقصه على وجهها و إ ن تخاطبك تبلتي التعليق ويروى تقصه إ ذ ا ما مشت النسي الشيء المنسي وتقصه تتبع أ ث ر ه على وجهها أ ي على قصدها ويروى على أ م ه ا يعني أ ن هذه المراه أ ة ر ف ه إلى الأرض أ ك ن ا تطلب شيئا قد نسيته يصفها بالحياء و ا ل ع ف ة وتبلتي ت ق ف ع الكلام وتوجزه وقال ي ل تفصل ق ض ا ء ويجوز ت ق عقلا قال ط ع وعلمه ه و عندي أ ن يريد أ ن ه ا تقطع كلامها قبل أ ن تتمه من ش د ة خ ف ر ه ا وحيائها و ا ل م ر أ ة تمدح بضعف الصوت و ق ل ة الكلام ومثله قول امرئ القيس فتور الكلام قطيع الكلام يريد أنها تتقطع أ و تنقطع من قبل أ ن تتمم كلامها انتهى وقد بتكه يبتكه بتكا وقضاه يقضيه قضاء قال ابو زئيد وعليهما مسروجتان قضاهما داوود او صنعوا ل ع ا ل س و ا ل ت ي نظم ب ع ض ح ل ق ا تبعه ض ح ل ق ا إلى بعض والدروع ينسب عملها إ ل ى داود ل أ ن الله تعالى لين له الحديث وينسب عملها إ ل ى تبع وهو ملك من ملوك العرب والصنع الحاذق بالعمل و ا ل ت ب ع ي ة التي عملت لتبع في زمنه ووقته وقوله قضاهما أ ي صنعهما وفرغ منهما انتهى وقال الله عز ذكره فقضاهن سبع سماوات في يومين أ ي فرغ من خلقهن وقال ف ق ض ما أ ن ت قاض أ ي اصنع ما أ ن ت صانع ويقال أ م ر أ ح ذ أ ي سريع المضي و ح ا ج ة ح ذ ا ء س ر ي ع ة النفاذ ومنه قوله إ ن الدنيا آ ذ ن ت بصرم وولت ح ذ ا ء فلم يبق منها إ ل ا ص ب ا ب ة ك ص ب ا ب ة الاناء وسيف أ ح ذ سريع القطع ويقال قطعه إ ر ب ا إ ر ب ا أ ي قطعا قطعا و أ و ج ز ه وبزله وشرجه وبشكه وقطعه وجزمه و ج ز ه وفصله وجرزه ومنه سيف جراز وكسحه قال أ ب و عمر كسحه أ ف ص ح من الكشح وهو القطع الباب الثاني والتسعون باب الاتفاق والصلح راجع البابين ا ل أ و ل ي ن من ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ك ت ا ب ي ة من ا ل ص ف ح ة ا ل أ و ل ى إ ل ى ا ل ص ف ح ة ا ل ث ا ل ث ة ي ق ا ل قد ا ل ت أ م ما بينهم يلتاما م ل ت و أ ل أ ت ه ا ل آ م ا أصلحت ما بينهم وقد ا ل ت أ م ا ل صدرو ا ل ك س ر و ق د ل م م ت ش ع ه هم أ ل م ه لمن إ ذ ا أ ص ل ح ت ش أ ن ه م ي ق ا ل لما الله ش ع ت ك أ ي أ ذ ه ب الله ا ل ب ؤ س ع ن ك و أ ص ل ح أ م ر ك قال ا ل ن ا ب غ ة ولست بمستبق أ خ ا لا تلمه على شعث أ ي الرجال المهذبون ق ي بينك ي أحد أخ أمره تصلحه وتصلح وفسد من لم وتلمه ما من الناس كنت بذنب وإن إخوانك بذنب إذا يفعله لك تقطعه قطعت تشعث يبقى ويقال م ع ن ى قوله أ الرجال المهزب أي أي الناس لا وأراد بالشعة الفساد انتهى خصلة غير مرضية فيه أي أي ي تكون و قد دجا أ م ر ه م يدجو دجوا ودجى شعر الماعزة يدجو دجواً اذا ل م ا دجوا ع ز يدجو إ لزم بعضه بعضا ولم يكن منتفشا ويقال ما كان ذلك مزدجا ل ل إ س اي م أ أ ل ب س الناس وأنشد شبه كعب غير أغتم فاجر أبى يتحنف شبه فما فاجر مذجج الإسلام لا ا كعب ع غير ي ت ل ل قال ق أ ب و عمر ا ل أ غ ث م الشيء القبيح و ا ل أ غ ث م الثقيل الروح يقال غتمي راجع شرحه في وفي العشرين راجع الصفحة الخامسة المائة الرابعة وفي الصفحة العشرين بعد المائة الرابعة شرحه عشر بعد بعد ويقال دمج امرهم يدمج دموجا اذا استقام وصلح ويقال صلح دماج اي تام ورابت ساهم ارابه رابا والسا الفساد يقع بين القوم واصل السا في الخرز ان تلتقي خرزتان فتصيرا واحده ويقال هو ان يغلظ الاشفا ويدق السير ويقال ر أ ب ت ا ل إ ن ا ء أ ر أ ب ه ر أ ب ا وهو أ ن يكون فيه انسلام فتسد تلك ا ل ث ل م ة ب ق ط ع ة ويقال لتلك ا ل ق ط ع ة الرؤبه ة معاوية وقال معود و الحكماء و معاوية وكانوا من قد صاروا مالك من من عامر عامر جعفر الصدع كعب عابة التعليق كعب هو كعب بن ربيعة بن عامر أخو كلاب بن ربيعة كلاب الشنآن كلاب في بن بن بن رأبت بن بن بن بن أخو قد هو ومن ولد كعب عقيل وقشير وغيرهما من القبائل والشنان البغض والصدع الفساد والشر يقع بينهم جعل ما واصلاح ق ع بينهم من ل بمنزلة ل ش ر ا د في ا إ ن ء و إ ص ل ا ما بينهم حتى عاد إ ل ى الاتفاق ب م ن ز ل ة ر أ ب ا ل إ ن ا ء و إ ص ل ا ح ه وقوله قد ص افترقوا ر ا قيعابا أي قد وتقاطعوا بعد ا ل أ ل ف ة فصاروا ب م ن ز ل ة قبائل لا يجمعها أ ب يقرب منها في تقدير قبائل لكل و ا ح د ة منها أ ب اسمه كعب غير أ ب القبائل ا ل أ خ ر ى يعني أ ن ه سعى في إ ص ل ا ح أ م ر ه م حتى تم انتهى وقد رتقت فتقهم أرتقه والرتق الجمع بين الشيئين قال الله عز ذكره اولم ير الذين كفروا أ ن السماوات و ا ل أ ر ض كانتا رتقا ففتقناهما ويقال ا م ر أ ة ا ل رتقاء إ ذ ا كانت لا يوصل إ ل ي ه ا وقد دمل بينهم يدمل دملا ودمس اذا أ ص ل ح الباب الثالث والتسعون باب ا ل م ق ا ر ب ة في الشيء و ا ل خ ل ا ق ة راجع في ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ك ت ا ب ي ة باب قولهم هو حقيق أ ن يفعل كذا ا ل ص ف ح ة ا ل ث ا م ن ة و ا ل أ ر ب ع ي ن يقال إ ن ه لخليق أ ن يفعل كذا وكذا وقد خلق خ ل ا ق ة و م خ ل ق ة منه كذا وكذا وهو بين ا ل خ ل ا ق ة و إ ن ه لجدير أ ن يفعل كذا وكذا وقد جدر ج د ا ر ة و م ج د و ر ة منه أ ن يفعل كذا وكذا و م ن ة منه أ ن يفعل كذا وكذا وجاء في الحديث قصر الخطبه وطول ا ل ص ل ا ة م ا ئ ن ة من فقه الرجل قال الراجل إ ن اقتحالا بالنقي ا ل أ ب ل ج ونظرا في الحاجب المزجج م ا ئ ن ة من الفعال ا ل أ ع و ج التعليق يريد أ ن ا ك ت ح ا ل ا بالنظر إ ل ى الوجه ا ل أ ب ي ض وهو ا ل أ ب ل ج و ا ل م ز ج ج من الحواجب وهو الدقيق الطويل والفعال ا ل أ ع و ج هو القبيح يقول من جعل همه إ ل ى النظر إ ل ى الوجوه الحسان واقتصر على ذلك قصر في طلب ا ل أ م و ر التي تشرفه ولم يكن له حظ في نيل المعالي وكان جديرا ب ا ل أ ف ع ا ل التي لا تليق بالرؤساء انتهى و إ ن ه لحري أ ن يفعل ذاك و إ ن ه م ا لحريان و إ ن ه م لحريون و إ ن ه ا لحريه و إ ن ه م ا لحريتان و إ ن ه ن لحريات ويقال إ ن ه لحرا أ ن يفعل كذا وكذا و إ ن ه م ا لحرا و إ ن ه م لحرا ا التسمية الجمع والمؤمنة كذا موحد و و أو في يفعل يجب أن رأى ك ذ و إ ن ه لحر وحريان وحرون و ح ر ي ة وحريتان وحريات بالتخفيف كله وإنه لقمن وإنهما لقمينان وإنهم لقمنون وإنها لقمنة وإنهما وإنهن لقمنات وإنه لقمن وإنهم لقمن بفتح الميم موحد في التثنية والجمع والمؤنم لقمن لقمينان لقمنة لقمينتان لقمنات لقمن لقمن التثنية الميم في بفته ويقال هو قمين أ ي ض ا ويقال داره قمن من داري و إ ن ه لحج أ ن يفعل كذا وكذا وما أ ح ج ا ه أ ن يفعل كذا وكذا الباب الرابع والتسعون باب الفطور والإبطاء راجع في الألفاظ الكتابية باب التقصير الصفحة الرابعة والعشرين وباب التباطئ الصفحة الثالثة والثمانين في يقال ونى في الامر يني ونيا وونيا إ ذ ا فتر قال الله عز وجل ولا تنيا في ذكري اي لا تفترا ومنه قولهم لا توانى في كذا وكذا والونى الفتره وزعم الفراء انها تمد وتقصر والكلام فيها القصر وقد نانا في امره ي ن ا ا مناناه و ن ا ن ا وهو رجل نانا اذا كان ضعيفا وفي الحديث خير الناس من مات في الناناه اي في أ و ل ا ل إ س ل ا م وضعفه قبل أ ن يكثر أ ه ل ه ويقع الاختلاف وقد رهيا في أ م ر ه ي ر ه ي ئ رهياه وهو أ ن يردد أ م ر ه ولا يحكمه وقد ترهيات ا ل س ح ا ب ة تمخضت قال الكميت فتلك غيايه النقيمات أ م س ت ترهيأ بالعقاب لمجرمين بالعقاب و ت ر ه ي أ حمل البعير عليه إ ذ ا جعل يضطرب وقد أ ن ه ا ت أ م ر ك إ ن ه ا ء إ ذ ا لم تبرمه ولم تنضجه وقد أنهأت اللحم إنهاءً وأنأته、إناءةً. وقد ونهوئا وقد أنهأت نهيأ إنهاء إناءة ينهأ نهاء وقد ريس أمره يريثه ترييثا اللحم اللحم ريس ونظر القناني إ ل ى رجل من أ ص ح ا ب الكسائي فقال إ ن ه ليريس النظر وقد رنق النظر يرنقه ترنيقا و أ ص ل ه من ترنيق الطير إ ذ ا جعلت ت ر ص ر ف ولا تسقط ويقال فلان ذو ر س ل ة إ ذ ا كان متوانيا وقد أ ه م د أ م ر ه إ ذ ا أ خ م د ه قال رؤبى لما ر أ ت ن ي راضيا ب ا ل إ ه م ا ل ل التعليق أتنحى قاعدا ا في ق ع ا كالكرز المربوط ا د ل بين و أ ا ا د ل ت يقول لما ر أ ت ن ي راضيا بالجلوس في البيت ملازما له لا أ خ ر ج لطلب شيء أ ج ل س مع القعاد وهو جمع قاعد والكرز الصقر الذي قد كرز فسقط ريشه فهو مربوط حتى ينبت جعل منزله إقامته في منزله و أ ن ه لا يمكنه ا ل ح ر ك ة ب م ن ز ل ة إ ق ا م ة الباز والصقر إ ذ ا سقط ريشهما فلم يمكنهما الطيران انتهى قال و أ ه م د في غير هذا جده وهو من ا ل أ ب د ا د قال الراجل ما كان إ ل ا طلق ا ل إ ه م ا د ي وجذبنا ب ا ل أ غ ر ب الجياد、التعليق. وقع و في هذا الموضع وطلق ا ل إ ه م ا ل فاعل كان وطلق ا ل إ ه م ا ل إ ط ل ا ق ه ا مسرعا بها ويروى وكرنا ب ا ل أ غ ر ب والكر ترديد الفعل م ر ة بعد م ر ة و ا ل أ غ ر ب جمع غرب وهو الدلو الكبيره ة يريد أ ن م تابعوا الاستقاء بالدلاء حتى روية الإبل وتحاجزن بالدلاء الإبل ذوابها عن روية حجزها ريها عن الإقدام على عصي الزادة ريها الإقدام عصي عن على وقوله ا الضرب وإذا كانت الإبل عطاشا ل على ص ب ر أ ب ل على الزادة ت عصي ص ب ر ت ع ى حتى الضرب ل تشرب و و ق تحاجزن الري ا معناه أ ن ه ن امتنعن ا لما زادهن ا ل ز ا د ة عن الحوض لريهن لم يمتنعن بشيء آ خ ر وقوله تروينا لم لم الإبل أيها تكاد تكاد يريد لم تكاد يريد ما رويت إ ل ا بعد ش د ة وتكادي ع ب و ت م خ ا ط ب ة لها وانتقل من ا ل إ خ ب ا ر بلفظ ا ل غ ا ئ ب إ ل ى الخطاب قال و أ ظ ن ه انه قد قيل فيه أ ن ه أ ر ا د ولم تكد وفي تكد ضمير يعود إ ل ى ا ل إ ب ل واللفظ على ا ل غ ي ب ة و أ ن ه لما حرك الدال بالكسر ل ل ق ا ف ي ة رد التي حذفت لالتقاء الساكنين ومثله, ومثله لها متنتان خ ض ا ت ة يريد خ ض ت ه هذا هكذا ذكره أ ب و محمد وفيه نظر انتهى واللوثة لوثة ذو اللوثة وهو وأراد الاسترخاء يقال رجل فيه لوثة أي استرخاء قال الراجل إذا بات ذو اللوثة في منامه يرمي به الهم على أجرامه التعليق الأجرام جمع جرم وهو الجسد الجمع رجل على يقول جرم فأتى به على لفظ فأتى يرمي جرم جرم فيه أي في جمع به به أن وكان من مفرقه مفرقاً يعني أن الضعيف العاجز اذا عرض له هم اغتم ونام نوم المهموم ويتقلب على جنبيه ولم ينهض في دفع الهم عن نفسه والعمل في عن والعمل الهم س أ باب الخلاص منه لعجز انتهى الباب ا ا لعجز ل خ منه م سل و ا ت س ع و ن ب السيف ب انتضاء ا راجع في الألفاظ الكتابية باب سل السيف في سل وغمده ا ل ص ف ح ة ا ل ع بعد ش ر ي ن المئة ا ل و ص ف ح ة ا ل ح ا د ي ة والعشرين بعد ا ل م ئ ة يقال انتضى سيفه و ا ن ت ض ل ه وامتشله ن ه و ا ت ش و ا خ ت ر ف ه ويقال سيف صلت واصليت اذا جرد ّ من غمده وقد اغمده وغمده اذا ادخله في جفنه وشامه يشيمه شيما ً وصابا ق د سيفه اذا ادخله مقلوبا وعن ثعلب وغيره سليته ونضوته و م ت ل خ ت ه وامتشغته وامتخبته وسيف دالق اذا خرج من غمده و قربت السيف جعلته في القراب وهو الجربان والجربان يشدد ويخفف و أ ن ش د وعلى الشمائل أ ن يهاج بنا جربان كل مهند عضبي التعليق يهاج بنا أن يفجأ بالقتال ويثور بنا قوم من غير أن نشعر بهم. والعضب القاطع بقوله ليقتلون يعني نشعر يفجأ ويثور قوم أن من أن غير بهم يقول كل واحد منا متقلد سيفه لا يفارق ل ك ث ر ة أ ع د ا ئ ن ا وجربان مبتدا وعلى الشمائل خبره وان يهاج بنا مفعول له باب خ ز ل المتكبر ا ل ص ف ح ة ا ل ر ا ب ع ة والثلاثين بعد المئة وباب إ ص ل ا ح الفاسد ا ل ص ف ح ة ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة وباب حسم الفساد ا ل ص ف ح ة ا ل ث ا م ن ة والخمسين يقال لأقيمن ميلك وقذلك وصغاك هذا واحد وضلعك كل هذا بمعنى وجنفك ودرأك وصدغك ويقال صدغته اذا اقمت صدغه ولاقيمن اودك وشغفك وصعرك وصددك وصيدك وصغوك ويقال اكرم فلانا في صاغيته أ ي فيمن مال إ ل ي ه من عياله و غ ي ر ه الباب السابع والتسعون باب العطاء راجع في ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ك ت ا ب ي ة باب النوال الصفحة الرابعة والأربعين إلى السادسة والأربعين يقال اصفدته اصفادا اعطيته والاسم الصفد قال ا ل ن ا ب غ ة هذا الثناء فان تسمع لقائله فما عرضت ابيت اللعن بالصفد التعليق ويروى فلم اعرض فلم ويروى يقول ا ل ن ا ب غ ة للنعمان هذا الثناء يريد الذي أ م د ح ك به و أ ث ن ي عليك هو الثناء الذي هو غ ا ي ة ومثل ذلك أ ن تقول هذا الرجل تريد أ ن ه هو المستحق للوصف ب ا ل ر ج و ل ي ة ومثله هو الجواب وهذا الشجاع ف إ ن تسمع لقائله يعني أ ن تقبل عذره وتصغي إ ل ى مدحه إ ص غ ا ء راض ولم يرد بقوله تسمع أ ن يدرك الكلام بسمعه وجواب إ ن لمن من فلان م ومثله سمع حمده حمد حمده حمد وسمع ا القبول الله الله دعاء يريد أي أي قبل قبله و أ ا ب ه ج و الشرط محذوف تقديره فان إ ن تسمع ل ق ئ ل ه ع ش ه أو لم تنعشه فإنه لم يمدحك إ ل ا ابتغاء رضاك وليس غرضه غير ذلك. وما ل ذلك ي غير س غرضه و عرضت في م د ي ح التماس شيء س أ ل ت ه انتهى وقال و أ ص ب ت ن ي عند العشا ب و ل ي د ة ف أ ب ت بخير منك يا هوز حامدا والاسم الشكد قال البراء بن ربعي ا ل أ س د ي ومعصب قطع الشتاء وقوته أ ك ل العجا وتلمس ا ل أ ش ك ا د رفعت له قدر الضيوف فما ه ت د ى إ ل ا بداع الحي والايقاد إ ي ق د ا ل ل ت ع ل الذي عصبت السنون ما له أي أهلكته وقيل الذي م ما ع عصبت ص ب أي ش على بطنه شيئا من شدة الزوع بطنه من شيئا شدة وداعي ا الوظيف يقول هو فقير يتتبع ما الناس ل يقول فيأكله ويسأل له ع عصب يتتبع يعطوه رفعت ج ى يكون في فقير يرمى هو ق به أن ر ل ض ض ي يريد في و أوقدوا و ف أنهم تحتها م عال نارهم ا لترى ل أ ض الحي ف وداعي ا يحتمل أ ن يريد كلبهم الذي ينبح فيدل ا ل أ ض ي ا ف بنباحه على الحي و ي د و ز أ ن يريد به النار ويجوز أ ن يريد أ ن ه م نزلوا في يفع من ا ل أ ر ض لئلا يخفى على ا ل أ ض ي ا ف فعلهم ذلك الداعي ل ل أ ض ي ا ف انتهى قال والمستشكد المستعطي قال الأصمعي الشكم العطاء يقال شكمته أشكمه شكما والشكم الاسم وقال غيره الشكم الجزاء ويقال أست الرجل أوسا شكمته أست عوضته أشكمه غيره أؤوسه إذا قال النابغه الجعدي ث ل ا ث ة أ ه ل ي ن أ ف ن ي ت ه م وكان ا ل إ ل ه هو ا ل م س ت س ا ل ت ع ل يريد ق أي ي المستعاض أ ن ه كان في تفضل الله عليه ولطفه خلق ممن هلك من أ ه ل ه انتهى ويقال زبده يزبده زبداً إذا أعطاه. وجاء في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زبد المشركين ويروى ق ا ل ج ح له إذا أعطاه. قال سمعت الكلابية أعطاه إذا سمعت ق ي ل الجرح أن يعطي ولا يشاور أحداً. كالرجل يكون له الشريك فيغيب عنه فيعطي من ماله ولا、ينتظره. ويقال زعب له من المال يشاور أحدا ينتظره ر أن يكون عنه من من يعطي فيغيب فيعطي ي زعب و و عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لعمر بن العاصي بن و أ ز ع ب لك ز ع ب ة أ و زعبتين و أ ع ط ا ه ل ه و ة من المال أ ي د ف ع ة والجمع الهى ل و أ ص ل ل ه و ة ا ل ق ب ض ة من الطعام تلقى في ا ل ر ح ة يقال اله رحاك أ ي أ ل ق ي منها ل ه و ة ويقال أ ج ز ل له إ ذ ا أ ك ث ر وقسم له وقزم له وغزم وغسم إ ذ ا أ ك ث ر له ومنه اشتق قسم وفلز له من ماله و أ ص ه من الفلز وهو كبد البعير يقال فلز له من الكبد فلزه ف إ ن ح ف ن له قال ق ع س ت له أ ق ع ث قعثا وهات له يهيث هيثانا إ ذ ا حسى له والفرض ا ل ع ص ي ة يقال أ ف ر ض ت ه إ ف ر ا ض ا ف إ ن أ ق ل له قال ب ر ب ت له أ ب ر ض برضا وبضضت له أ ب ض بضا و أ ص ل ه من البئر البروض والبضوض وهي التي ي أ ت ي م ا ء ه ا قليلا قليلا يقال ه وفلان يتبرضها أي من شيء قليل ر مائها كلما جتمع من غ ه و ف ي ت ب ر ض ما عند فلان أ ي ي أ خ ذ منه الشيء القليل بعد الشيء وحترت له احفر حترا إ ذ ا أ ق ل ل ت له والاسم الحتر ف إ ذ ا قالوا أ ق ل و أ ح ت ر ج ا ء و ا ب ا ل أ ل ف و أ ن ش د ل ل أ ع ل م ا ل ه ذ ر ي إ ذ ا النفساء لم تخرس ببكرها غلاما ولم يسكت بحتر فطيمها وقال الشنفرى و أ م عيال قد ر أ ي ت تقوتهم إ ذ ا حترتهم أ و ت ح ت و أ ق ل ت وعطاء مزلج وتافه ووتح ووتيح وشقن وشقن وشقين ووتحت عطيته وشقنت ومنحه إ ذ ا أ ع ط ا ه و أ ص ل ه من المنحه ة و ي العارية وهي أن يمنح العاريه ر الرجل ج ل الناقة الشاتة ل ن أو ي ف ب ب ل ن ه فإذا انقطع د ه و ق ا ل أ أ ك ف ناقة إذا أعطاه ناقة ينتفع ولبنها إذا أعطاه بولدها ووبرها و أ ف ق ر ه أعاره إياه يركب ظهره بعيرا يركب إذا و أ خ ب ل ه ف ر س الاصمعي إذا أعاره فرسا ع يرزو ي ه ق ل لبيد يعدمني ولقد أغدو وما ا ا ح ب غير طويل ل خ ت ت ب ل ل ا ل ق و و ر المحتبل أ ص ع ي ا ل م يريد غير طويل الرسغ وهذا الموضع الذي يعلق من ا ل ض ب ي في ا ل ح ب ا ل ة ومن رواه بالخاء معجمه أ ر ا د انه لنفاسته لا يخبله صاحبه زمانا طويلا وصاحب هو فرسه والناس ينشدون يعدمني بضم حرف المضارعه وكسر الدال قال ووجهه عندي ان يريد وما يعدمني فرسي نفسه او ما اريد منه من الجري وفسره بعض الرواه فقال ما ع ن ه ما يفقدني يريد ان فرسه لا يعزمه وعلى هذا الوجه ينبغي أن ينشد ب غ ي ي ان وما يعزمني بضم الياء وفتح الدال اي لا يعدمني فرسي ومثله ما يعطاني غلامي يكون صاحب المفعول الأول وقد قام مقام والضمير المنصوب هو المفعول الثاني فكان هذا ا ينبغي على ل ويقول ج ه أ ا ل م أعدم ا صاحبا و و ي ضميره هو المفعول ا ل أ و ل وصاحبا هو المفعول الثاني ولكنه اتسع ف أ ق ا م المفعول الثاني مقام ا ل أ و ل ل أ ن الكلام لا يدخله بهذا الاتساع لبس انتهى قال وسمعت أبا انتهى الاتساع قال يقول وسمعت عمر أبغدته أخبلته وأفحلته أ فرسا في فحلا ر معنى و ط قال ت ه إ ذ أعرته ف ح ا فحلا, فحلا كريما إذا وهبت له ثمرها وهي العرية وجمعها عرايا يضرب في إبلي إبلي وأعريته وهي وهبت فحلت نخلة له قال وقد سويد بن صامت ليست بسنهاء ولا ر ج ب ي ة ولكن عرايا في السنين الجوائح ي التعليق وصف ن خ ل ة فقال ليست بسنهاء و أ ت ى ب ا ل ص ف ة على لفظ ا ل و ا ح د ة والمعنى لجميعها والسنهاء من النخل التي تحمل سنه ة والرجبية بتشديد الجيم والياء الجيم إذا مالت بتشديد بني ت ت ح ا الجيم وتشديد الياء وإنما يبنى تحت النخلة الكريمة إذا مالت ويروى وتشديد يقول رجبية بتخفيف يبنى تحت ليس بنخلي عيب وهي في سن الجدب و ق ل ة الطعام ويوهب ثمرها في السنين التي تجتاح أ م و ا ل الناس أ ي تهلكها انتهى ويقال وغنما وأشقته وأقذته وأخلقته ثوبا إذا أعطيته ثوبا إليك خيلا أعطيته خلقا إبلا إذا جعلتها مات إبلا إذا له أعمرته عمره رجعت فإن والشيب والرفد ا ل ع ط ي ة يقال رفدته من الرفد وارفدته أ ع ن ت ه على ذلك الباب الثامن والتسعون باب أ خ ل ا ق الثوب راجع في ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ك ت ا ب ي ة باب الاخلاق ا ل ص ف ح ة العشرين بعد المائتين وفي فقه ا ل ل غ ة فصل تقسيم الخلوقه و ا ل ب ل ا ا ل ص ف ح ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ل أ ر ب ع ي ن يقال اخلق الثوب وخلق ومح و أ م ح ى قال ا ل أ ع ش ى أ ل ا يا قتل قد خلق الجديد وحبك ما يمح وما يبيد التعليق قتلة امرأة كان يشبب بها الأعشى يريد كل جديد قد أخلق إلا حبها ويبيد يهلك انتهى وقد أسمل الثوب قتلة كل أخلق يهلك أثمل وثمل وثمل ثمل يشبب يريد جديد ويبيد قد وقد ثوب وهو قال عبد الله بن ربعي ا ل أ س د ي وغلست والظل از مازحل وحاضر الماء هجود ومصل حوضا ك أ ن ماءه إ ذ ا عسل من ن ا ف ذ الريح رويزي سمل ل التعليق يقال أزى الظل إذا تقبض وجتمع حتى لا يكون لشيء ظل وذلك إذا قامت في وسط السماء فلم إذا واجتمع إذا قامت تقبض حتى يكون في أزى ظ وسط يكن لشيء、ظل. و أ ر ا د ب ق و ل ه في البيت والظل آ ذ ن يريد أ ن ه ا وردت قبل طلوع الشمس وقبل أ ن يكون لشيء ظل فعبر عن هذا المعنى باللفظ الذي يكون لبطلان الظل في نصف النهار وما زحل ما تنحى والهجود جمع هاجد وهو النائم وقد هو وهو ما جمع النائم المصلي من هاجد يقال الهاجد في غير هذا البيت هو وهو من الأبداد زحل تنحى في غير وعسل ح حوض فحدف حرف و منصوب و ض ا أرادة الجر بغلست غلست إلى ا ق ت ر ب من ن ق ض الريح إ ي ا ه ورويزي ثوب م ن ص و ب إ ل ى الري وقيل طيلسان شبه الماء الذي في الحوض بثوب راجي لنقاء الثوب وبياضه يعني أ ن ه قد ص ف ى وذهب كدره وبيض لضرب الريح إ ي ا ه انتهى وقد أ ن ه ج الثوب ونهج ينهج وتهبب ف إ ذ ا لم يكن فيه مستمتع قيل نام الثوب ورقد وهمد وقضى الثوب يقضا قضا ء إ ذ ا تقطع من عفن ويقال للخلق د ر س ودرس ودريس وهي الدرسان ودارس ودرسان والحشيف الثوب الخلق وهو المعوز جمعه معاوز قال الشماخ إ ذ ا سقط ا ل أ ن د ا ء صينت و أ ش ع ر ت حبيرا ولم تدرج عليها المعاوز التعليق وصف قوسا يقول هي تصان وتغطى إ ذ ا سقط الندى و أ ش ع ر ت جعل الغطاء الذي يليها من ثوب جديد لنفاستها عند صاحبها يوليها الجديد من الثياب ثم يجعل فوق الجديد شيئا آ خ ر ويقال ا ل ح ذ ر الثوب الجديد وهو أيضاً الحسن انتهى وهو و ي ثوب شماطيط ورعابيل ومزق و أ خ ل ا ق وهماليل وثوب مردم وملدم إ ذ ا كان مرقعا وثوب هدم وقد تهما الثوب وتهتا وتهبى من الهبوه وثوب هدمل قال الراجل أهدام خ ر قال ء ت ا ح سحق ي لي رعب وثوب وثوب ج ر د قال مزرد وما د و د و ن ي غير سحق ع م ا م ة وخمسمائه منها قسي وزائف التعليق ذكر بني عم له عم بني ذكر ك ا ن س أ ل ه م فبخلوا عليه وذكر ما أ ع ط و ه فقال ما أ ع ط و ن ي إ ل ا عمامه م خ ل ق ة و خ م س م ا ئ ة درهم منها قسي أ ي ستوق والزائف معروف انتهى وقال الهدلي بوشي شفينا أحاحه غدا جردة متماحلي التعليق فسر هذا البيت سابقا وأشعة بوشي ذي جردة فئذ فسر ويقال صار وذلذل وذلذل وذلذل الثوب ذ ل ا ز ل واحدها زلزل وزلزل وزلازل الثوب أ ط ر ا ف ه و س ي ا ب سحوق وقد أ س ح ق الثوب قال الفرزدق ف إ ن ك اذ تهجو تميما وترتشي تبابين قيس أ و سحوق العمائم كمهريق ماء بالفلاه وغره سراب أ ذ ا ع ت ه رياح السمائم التعليق ت ت ر ش يقول تأخذ والتبابين وأذاعته رشوة ر طبان جمع ف ت ه ا س سموم م م جمع ا ا وهي لجرير ر الحارة ي يقول ل وكان جرير يمدح قيس عيلان ويهجو بني د ا ر م وهو من تميم ويمدح قيس عيلان وليس منهم يقول هجوت قومك وضيعت ما يجب عليك من حفظهم والذب عنهم وانت ل ذ ب عنهم بذبك عنهم ذاب عن نفسك ومدحت قوما لست منهم وهجوت قومك من أ ج ل ه م فكنت كمن صب ماء معه في ف ل ا ت وهو لو حفظه لحفظ نفسه بحفظه واعتمد على ت ر ا ب اغتر به ف إ ذ ا عطش لم يجده كما ظن ودعم بعض الرواه أ ن بيتي الفرجق وبيتي ابن هرمى وهما و إ ن ي وتركي ندى ا ل أ ك ر م ي ن وقدحي ب ك ث ي زندا شحاحا ك ت ا ر ك ة بيضها بالعراء و م ل ب س ة بيض أ خ ر ى جناحا لو جعل بيت ا بن هرمه الثاني مع أ ح د ه م ا وهو الأول بيت الفرزق الأول كان أ ص ح في المعنى و أ ج و د في النظم ولو جعل بيت هرمة الأول وكان تهجو وترتشي جعل الفرزق الثاني لكان كذلك وكان الإنشاد مع بيت ابن بيت تميما إذا فإنك هرمة تبابين قيس او سحوق العمائم ك ت ا ر ك ة بيضها بالعراء و م ل ب س ة بيض ة اخرى جناحا واني وتركي و وإني ندى الاكرمين وقدحي بكفي زندا شحاحا كمهريق ماء بالفلاه وغره سراب اذاعته رياح السمائم انتهى. وتسلسل الثوب وتخلخل وتهلل ه ووبد وصار الثوب أ و ز ا ع ا أ ي ق ط ع ا وثوب هداليل وقد مات الثوب و أ ن ش د وقفت به قد مات من طول عهده كما مات ثوب الماربي فنام رواه ثعلب من الكتاب الباب التاسع والتسعون باب العض راجع اللغة العض تقسيم في فقه اللغة تقسيم البزم ص ف ح ة الأولى ع د المئة الثامنة يقال ب ت بالشفتين ه أبزم ب ز م وهو ا ع سعلب ض بالسنايا الأنياب البزم ب ا ل دون لا بالاسنان أ س ن ن والعض ا ل ب أ لا بالشفتين قال أ ب و زيد البزم ب ا ل س ن ا ي ا دون ا ل أ ن ي ا ب والرباعيات و إ ن م ا اشتق ذلك من بزم الرمي وهو أ خ ذ ك الوتر ب ا ل إ ب ه ا م و ا ل س ب ا ب ة ثم ترسل السهم وقالوا كدم يكدم كدما والكدم بالفم وهو التمشش أ و التعرق و أ ص ل ذلك في تعرق العظم و أ ز م ت ازم أ ز و م ا و أ ز م ا وذلك أ ن ي م ل أ ف ا ه ثم يكرر عليه تكريرا ولا يرسله وقال عيسى ب ن عمر كانت لنا ب ط ة ت أ ز م اي تعض ومنه قيل ل ل س ن ة ا ل ش د ي د ة ا ز م ة وازوم وازامي بكسر الميم قال الشاعر اهان لها الطعام فلم تضعه غداه الروع اذ ازمت ازامي وقال فقال ا ل أ ز م يعني ا ل ح م ي ة وهي إ م س ا ك الفم عن الطعام قال زهير وعود قومه هرم عليه ومن عاداته الخلق الكريم كما قد كان عودهم أ ب و ه إ ذ ا أ ز م ت بهم سنه ة أزوم التعليق يقول التعليق عود ر م قومه ع ا د ة على نفسه كان أ ب و ه ه قد د ع و م مثلها إذا أصابتهم إذا أي سنة جذب وقح يقول كان يقوم ب أ م ر ه م ويعينهم في الشدائد أ ز م ت بهم و أ ز م ت ه م سواء أ ي عضتهم و أ ك ل ت ه م انتهى أ ب و زيد ف إ ن مده بفيه فقد نهسه ينهسه وضغمت به أ ض غ م ضغما وهو أ ن ت م ل أ فاك مما أ ه و ي ت قصده مما يؤكل أ و يعض و ع ض ت أ ع ض عضا وعضيضا وانتهشه الذئب والكلب و ا ل ح ي ة وهي ع ض ة س ر ي ع ة م ش ق ة وزر العير ا ل أ ت ا ن إ ذ ا عضها قال أ و س يصرف حقباء ا ل ع ج ي ز ة سمحجا بها ندب من زره ومناسف ه حقبها التعليق العير والحقباء الأتان التي والسمحج الطويلة الأرض على موضع في يصرف ضمير من أبيض من وجه أثر ومناسف معاض أو أثر يقول ينسفها انتهى وقال ا ل ن ب أثر ابو زبيب ثم انقذته ونفشت عنه بغموس وضربه اخدود من حسام او ضربه من نحيض ذات ريب على الشجاع النجيد ونفجت عنه بطعنه غموس طعنت بها الذين قتلوه ليقتلوه والغموس الواسعه والضربه الاخدود التي تحسر فيما وقعت فيه ومن حسام يريد ضربه اخدود ومن حسام وصف لضربه والاخدود وصف ايضا والنحيض السنان الذي ارق ويقال ا ا ل ل ع ظ م ذ د أخذ ذ لحمه نحيض وقوله نحيض ريب يريد أن ا ش ج ا عجمت يرتاب بها ويستوحش إذا رآها من هولها ويفزع ليأسه رآها بها إذا هولها السلامة منها ا و من من ن ل ي القوي د القلب انتهى ويقال ع ج العود أ ع ج م ه عجما إ ذ ا عضبته ب أ س ن ا ن ك لتنظر أ ص ل ب هو أ م خوار و ن ا ق ة ذات م ع ج م ة أ ي ذات صبر على الدعف في السير قال المتلمس قطعته ب أ م و ن ذات م ع ج م ة تنجو بكلكلها و ا ل ر أ س معكوس التعليق قطعته يعني مكانا والأمون الناقة المأمونة الخلق والكلكل الصبر قطعته يعني والمعكوس الذي قد, جذب قد جذبه الراكب إ ل ي ه و إ ن م ا يجاذبه ر أ س ه ا من نشاطها والعكس الجذب والعطف والقلب والرد يقال منه كله عكس يعكس عكسا انتهى ويقال للرجل المجرب قد عجمته الدهور وعجمته العواجم ويقال في هذا المعنى رجل منجد ومجرس ومعلس ومنقح ومجرد ومقلح وقد حلب الدهر أ ش ط ر ه أ ي قد جرب ومر به الرخاء و ا ل ش د ة و أ ن ش د مجرب قد حلبت الدهر أ ش ط ر ه مجرس أ ف ق ر ي مني لتعليمي التعليق اي ل ل ت ع ق أي أ ق ر ب مني و أ ن ش د الكوفيون مجرب لنافعي احوجي مني لتعليمي بخط السكري أ ح و ج ي بكسر الواو قال السكري هذا البيت مدخول لا ترويه ف أ م ا كسر الواو فهو أ ق ر ب إ ل ى الصواب عندي ونصف البيت ا ل أ و ل هو تام وقوله لنافعي خبر ابتداء محذوف أ و مبتدا خبر محذوف والتقدير لنافعي ما جربته وقوله أ ح و ج ي مني لتعليمي أ ي احتاجي الى تعليم مني يريد احتاجي أي حاجتك من التعليم خذي من وفتح الواو في أ ح و ج ي فيه بعد وقد وجدته في شعري قائله على غير الروايتين اللتين ذكرهما يعقوب قال البجري أبو حية البجري. مجرب قد حلبت الدهر أ ش ت ر ه لا نافعي فقر مني لتعليمي إ ن ي كفاني من هم هممت به قوم لهم إ ر ث مجد غير مكزوم قوم إ ذ ا فزعوا سارت بطاحهم بالسابغات وبالجرد اللهاميم ومعنى الفقر الدلو من قولهم أ ف ق ر ك الصيد أ ي د ن ا منك و أ م ك ن ك يقول قد جربت ا ل أ م و ر ومرت بي ضروب من ا ل أ م و ر وعرفت ما آ ت ي وما أ ذ ر فلا أ ح ت ا ج إ ل ى أ ن أ ت ع ل م من أ ح د شيئا وهو قريب من قول الجميح ولو أ ص ا ب ت لقالت وهي ص ا د ق ة إ ن ا ل ر ي ا ض ة لا تنصبك ل ل ش ي ء يقول لا ينفعني أ ن يقرب مني من يعلمني ومثله أ ب ع د شيبي عندي يبتغي الادب أ ن ت الباب الأول ب ع المئة ا المل راجع باب الامتلاء في الألفاظ الكتابية ب الصفحة السابعة والخمسين الملء في وباب فقه اللغة الصفحة السابعة والخمسين. يقال ا م ت ل أ ا ل إ ن ا ء يمتلئ امتلاء ا و م ل أ ت ه ف أ ن ا أ م ل أ ه ملاه والملء ما ي أ خ ذ ه ا ل إ ن ا ء الممتلئ يقال أ ع ط ن ي ملء القدح و أ ع ط ن ي م ل أ ي ه و أ ع ط ن ي ث ل ا ث ة أ م ل ا ئ ه وهو حب ملان و ج ر ة ملاى ويقال أ ت أ ق ت ه إ ت ا ق ا وتاقا هو ي ت أ قال ت أ ق ق ا ا ل أ ع ش ى رب خرق من دونها يخرس السفر وميل يفضي إ ل ى أ م ي ا ل وسقاء يوكى على ت أ ق الملء بسير ومستقى او شال ي الخرق ت ع ل ل ي ق ا المكان القفر تنخرق فيه الريح من دونها ومن دون ج ب ي ر ة وقد ذكرها قبل البيتين يخرس السفر أ ي يسقطهم من ا ل ه ي ب ة له وخوفهم على أ ن ف س ه م فيه من العطش وغيره ويقال إ ن الذي يتكلم يعطش وسقاء معطوف على ما تقدم في البيت الذي قبله ويوكا يشد على ماء كثير قد م ل أ ه و أ و شال جمع وشل وهو الماء القليل يريد أ ن المسافر فيها إ ذ ا كان مطمئنا م ل أ سقاءه ويروى إ ذ ا كان خائفا اختلس الماء اختلافا و أ ش و ا ل ي وهو جمع شول والشول ب ق ي ة ي س ي ر ة من الماء يذكر بعد ما بينه وبين جبيره ا ن ت ى انتهى الشريط الرابع عشر من كتاب كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ إسحاق السكيت فائز عبدالقادر الزور لأبي سجله عشر شيخ في تهذيب يوسف يعقوب بن من كنز وذلك في الثاني من رجب س ن ة خمس عشر و أ ر ب ع م ا ئ ة و أ ل ف